بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين يتقون الله ولا تطيعوا الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك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 ظاهِرُونَ مِنْهُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فإن لم تعلموا أذاهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأت به ولكن ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم أن النبي أولى بالمؤمنين من فسهم وأزواجه أمماتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في كتاب الله من المؤمنين والمهجرين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 عِندَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَاغَةِ الْأَبْصَارِ وَإِذَاغَةِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ يَبْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلا ورا وإذ قال الله فَتُمْ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَمُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُنَ إِنَّ بُيُوتَنَا عُورَةٌ وَمَا هِيَ بِعُورَةٍ وَمَا هِيَ بِعُورَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا kita.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 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي غشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم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 Adu lalu Anhuh badun fi al-A'rab yasalun an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 وَالْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى Ku'l shayi'uqdira. Ya ayuhan Nabi, ku'l azwajku'ikunna teridna al-hayat al-dunya, wazinatah fat'aalain. Fat'aalain a'matgukunna, wa usirhukunna sarahan jami'la.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 يا نساء النبي من يأتي منك نب فاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله سرا وَمَن يَقُنُّ مِنْكُنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرْوَتَيْنِ وَأَعْتَدَنَا لَهَا لِزْقًا كَرِيمٌ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 أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهُ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعياء في ازواج ادعياء لا قضوا منهن وضراء وكان أمر الله مفعولا.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 لا أحد من رجالكم ولكن ولكن رسول الله وخاتم النبيين.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 Yoma yang melawannya selamat, wa'ad dah lham ajaran karam. Ya ayuhan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 Ya ayuhal الذين امنوا أنكحتوا المؤمنات ثم طلقتمهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة يا أيها النبي إن كازواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما آفا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك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 ازواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهم وتؤوي من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادناء انت قر واعينوهم ولا يحزنن ويرضين ويرضين بما اتيتهم انكنهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانشروا ولا مستانسين لحديث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 وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ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 وكان الله غفورا رحيما لا ان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فدروهم الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 129-على السماوات والأرض والجبال فأبين أن, أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 120-ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما